عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار على الرواية التانية والقراءة الأخرى قراءة ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. أفرأيتم لا التاء بتشديد التاء قال كان رجل يلدت السويق للحاج أي للحجاج فلما مات عكف على قبره ذكره البخاري قال ابن عباس كان يبيع السويق والسم عند صخرة ويسلؤه عليها فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق وعن مجاهد نحوه وقال فلما مات عبدوه